بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وأشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 تأتيكم من بِخَبَرٍ أَوْ أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبة لعلكم تصلون فلما جاء نودي أن برك من النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصا فلما رأنا تهتز كأنها جان, كأنها جان لا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُقَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحهم مبي